ا ل ولكن ي ي ن ا ك افضل منشفه اخرى لانه يجب ان ل يكون هناك ا ف ا ل منشفه اخرى لانه و تو ي خلي بالا عشان يجب ت ي ر و بعد ان ل ي يكون هناك بتلمع ن ي ك و ن ف ي ه ا ف ل ت كثيره ي زي لانه ع يجب ع ي ه ان سفحة يكون هناك ا ا ل ل ف خ ه و ا ن اوضح ما ي ت كثيره الفالس ايه ي ب يرى يمكن ان يكون هناك اي ايه يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى ي ر ن يرى ي ل ى يرى يرى يرى ي ر ا يرى ل ر ى يرى ا ر ى يرى يرى يرى ي ب ى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى ي ا ى يرى يرى يرى يرى ي ة ى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى م ر ى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى يرى ير ل ق ر د ت ان ا و ن مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون ي س ل م ا ا ن م ل ا ا ك ن م س ل ا اكون مسلما اكون مسلما ن مسلما اكون مسلما ا ك ن مسلما ا ك و ت مسلما اكون م س ل ا اكون مسلما اكون مسلما ا ن مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون م ل م ا ا ه و ن مسلما و ن مسلما ا و ن م س م ا اكون م س ل ن ا ا ك ن م ل م ا ا مسلما ا و ل م ا ك و ن مسلما ا ي و ن م ل م ا مسلما اكون م ل م ن ا ك و ر و س ل م ا اكون م ل ا ب ك و ن م ل ا اكون م س ا اكون ل ا اكون م ل ا اكون م ل ا اكون ولكن لن تتحدث عن الافضل س ا ه ولكن لن تتحدث عن ا ل ا ف ا ل سنه ولكن لن تتحدث عن الافضل سنه ما شوف حيوانيا ح س ى ن م ي وبيحاجه شاشه شاشه ش ا ش ف ش ا ي ه شاشه شاشه شاشه ش ي ش ه شاشه شاشه ا ش ه شاشه شاشه شاشه شاشه شاشه شاشه شاشه شاشه شاشه ش ا ش ا ش ه شاشه ي ا ش ه شاشه ا ل ه شاشه ا ش ه ش ا و ه شاشه ب ا ش ه شاشه شاشه شاشه شاشه ا ش ه ش ا ش ل شاشه شاشه شاشه ا ل ه شاشه شاشه شاشه ش ش ي ششه ش ا ي ب ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش يوجد ا ن ف ر ل يعني غالبا بالتنفس ب ق ى يعني غالبا سمعت او مغولت بشوط يعني ش ن ب ع ي ا ت ب ص ع ب يعني حيث هل هي عندي ممكن بغيرت البروت ي د ب ي مين و ا ح د ب ر ه ب م ا ر ش ن ت ي ن دم نصف الواحد ل يجوعه عاده شوط ترى بطيخه ما تخاف لك و م هم هم ه هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم م هم هم هم هم هم هم هم هم ه ي ب م هم هم هم ا ل هم هم هم هم هم هم هم هم ه ت هم هم هم ولكن د ر س ي هذا هو المكان الذي ا يجعل من هذا المكان هو المكان الذي ع ن يجعل ستوب هذا المكان بيش د هو المكان الذي يجعل هذا ي المكان هو المكان ا الذي يجعل هذا المكان هو ا ل م ن ا ن الذي و ج ع ل هذا المكان ولو لم س م ي هناك صديق ل إ ن ا ل ص د ي و ر ك ي يمكن ا د ي ك ق ن ه ن ا م ع ن ي ق ا ك ي يمكن ان يكون هناك صديق لكي يمكن ان يكون هناك صديق لكي يمكن ان يكون هناك صديق لكي يمكن ان يكون ه ن ا ي صديق لكي يمكن ان يكون ي ن ا ك صديق ل د ي يمكن ان يكون هناك صديق لكي ي م ك ب ان ي ي ا ل ن هناك صديق لكي يمكن ان يمكن ان يكون هناك صديق لكي يمكن ان يمكن ان يكون هناك صديق سوف اقوم بنفسك ب ي ف س ك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك م ن ف س ا بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك ب ن ف ا ك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك ي ن ف س ك ب ن ل ا ت بنفسك بنفسك بنفسك بنفسك ب ن و س ك بنفسك بنفسك ب ل ف حد الصب ديول ممكن يكون خروماتيك وممكن يكون باثولوجيكال لو كان باثولوجيكال يبقى جاي من ثلاثه اور ر ب ع ه يعني جاي من إ ي ه بالصب ارك ا ي ت وظهر هنا تمام او جاي من ايه بالصب ارك ميت وبعدين ظهر اكيد من صب ديول ستيش يبقى ممكن يبقى عشان كده ب يقولي e x اكستنشن لو تروماتيك حاكتين <تصفيق> باتبقون <باتولوجيكا. تصفيق> لا Thromatic Acute Chronic أو、كرونيك. و ك و ر ي ك احنا قلناه في ا ل ا ل ك و ن ي فاكي من انجايتس هيموراجيا وفي ال ايه في ب البلد عشان في ادوس ف ي ر و س واتس ميريكولاوس و تروما برضو والبوكسرز ده والبوكسرز كمان اخطر ح ل ق ة طبعا بصدد س يولي اخطر ما يمكن ده الكومنت ا ل تحت ص وحتى ا ل أ ط ف ا ل اللي ي س م و ن باتر بيبي س ي ن ر و م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 اول الله يعني يعني لا لا يعني كيف اللي ما ي ع ي ي ك ن ذلك ممكن ي و ل لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول هذا هو ي ك هذا هو يقول ك هذا هو ق و ل لك هذا هو ي ق و ا هو يقول لك هذا هو يقول لك ه ا هو ي ق و ا لك ا هو يقول لك هذا هو يقول ك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا ه ي و ل لك هذا هو ي و ل ل ا د و يقول ل هذا هو يقول لك ه ا ه يقول ا ه يقول ا هو يقول لك ه ا هو يقول لك ه يقول ه ا يقول ل هذا هو يقول ل ا ي ل لك ه ا و يقول لك ه ا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا ه يقول لك ه ا هو يقول لك هذا هو يقول لكن السبب يورجي دي عندي ايه اكيد سبب يورجي ا ل ه اكيد س يورجي ايه اكيد سبب يورجي ايه اكيد سبب يورجي ايه عشان ديون كارل كروني احنا قلنا في التسكول اللي كنت فاكر ي وردنا اني ما تومه في السبب يورجي وليها ثلاث الوان يا يا يا يا يا يا يا ل ا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا و ا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي يا يا يا يا يا ا يا يا يا يا يا يا ا يا يا ي يا ي يا يا يا يا ي يا يا يا يا ا يا يا يا ي يا يا يا يا ا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي يا ا يا ي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ا يا يا ي يا يا يا يا يا ا ي يا ي يا يا يا يا ا يا ي ا ل و ب ن ه ن ع ك الكلاب يجب ان يكون هناك ايه قوي قوي روح ايه روح عاملة الوقت عاملة ايه ايه ايه بس ايه ايه ا ي و ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ي د ايه ا و ه ي ه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي و ا ن ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ل ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يقولك ل لو كان تروماتيك يبقى نطق له ميحصلش ا لوحده يعني السبب و على اثنائي يكون ي ده ما يحصلش يقول لوحده ايوان اكترا ا على ه اكترا or or طيب حاجة تانية هو النوبه ي ل ي ي pathological اثنائي أ و r u p t ربتشر او ا ن ي و ر ي ز م u ربتشر او aneurysms خلي بالكم بس في واحد تاني خلي ب ا ل ك لايك قلنا الانترنت ربل ب ا ت و ل و ج ي ك e اكتشن من يوم اربعه او انيوريزمس انيوريزمس واحد اتنين ايضا عن البريد من فوق أ و على الدائره من فوق لو في ا ل a ي ت من تحت يبقى في ا ل c ي ر ك ل او بريد زي ما ح د ث ولكن في ا ل م س ت ق ب ر يجب ايه ان يكون الاستقلال هو الاستقلال هو الاستقلال هو الاستقلال ن هو ا ل ا س ت ق ل د ل هو ا ل ا س ت ق ل ا ي هو الاستقلال ل ي ضعيف هو كذا لكن ا ب ي د ي ي ن ز مفروض م نحن نحن نحن ة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ه ن نحن ن ي ن نحن نحن نحن ن ح ه ن ح م نحن نحن ن ح ك نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ك ح ن نحن نحن ن ح ك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح ولكن هذا المعنى يقولون ان المعنى يقولون ا المعنى ي ك و ل و ن ان المعنى يقولون ان المعنى يقولون ان المعنى و ل و ن ان ا ي م ع ن ى يقولون ان المعنى يقولون ان المعنى يقولون ا م المعنى يقولون ان المعنى يقولون ان ا م ع ن ى يقولون ان ا ل ع ن ى يقولون ان ا ل م ع ن ي ق و ل و ان ا و م ع ن ى يقولون ان المعنى ي و ل و ن ان المعنى يقولون ان المعنى ي ق و ل ن ان المعنى ي ق و ل و ب ان المعنى يقولون ان المعنى ي ا و ل و ن ان المعنى يقولون ان المعنى يقولون ا ا ل م ع ن ي ق و ل و マイコーティック・アルベルティックは、もしかティルベック・アアルティッルベルテック・アルベルティック・アルベルティック・アルベルティック・アルィック・アルィアルベルテアルティック・ルベルティック・アルベルティック・アルベルティック・アルベルティック・アルベルティック・アルベルティベルティック・ック・アルベルティック・アック・アルベルティック・アルベルティック・ア ولكن ه ن ك و ه ا ت ت ك ن قوه قوه قوه قوه قوه قوه ق و ك قوه ق و ك و ه قوه قوه قوه ق س ه قوه و ه قوه و ب و ك و ن ت ر ك و ه قوه ق و ك و ه ق و ك و ه قوه قوه ق و ب قوه قوه قوه قوه ك و ه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه ه قوه قوه و ه قوه قوه و ه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه e و ه قوه قوه قوه قوه قوه قوه ق و ا قوه قوه قوه قوه قوه قوه ا و ه قوه قوه قوه قوه ل و ه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه ق و ي قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه قوه ق لو حصل ل ي تفرنتك يقول اسمه كونتر كو يضرب ورا ي ص ل ل ي د ي قدام يضرب قدام يحصل ليني جورا وارغب ا ي م ي ن شمال قليل يعني هاذولك ورا قدام قدام ورا جاي عشان السكال ا الموجود ايجري عنه في التدريب بس في حالات برضو ركوز فيها برضو كاميع كونتر كو برضو بس يمكن اقل شويه تما يبقى الكو انجلي يعني ليني اقل شويه ولكونتر كو يعني ا ل ا ز ا ز ا ي ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا و ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز شخص ا يصير في كون الكون يقولي لاجئنج او ا ل ب ر ي ن لاجئنج او ا ل ب ر ي ن ل ي العربيه ل ا م ر واحده ن ف س ا ل و ب ر ي ن ل لاجئنج او ا ب ر ي ا ن ت أ خ ر البريان دون ان يكون ا ل ب س ك ا ل يعني أ ن ا عندي لو ب هو سكه ق ا ي الاسكال و ا ل ج و هو ده عندي هو ا ل ب ر ي ن واحد ا ل ي الاسكال مبرر ايه طيب طب في في نفترض ان عندي جلوب س ت ي ر و ل ي بعد مثلا جزء من الثانيه مثلا ع ش ر ث ا ن ي ة تلاقي ايه والاسكان موضع فاصل حاصل اول الاسكان ه ت ط ب ع في في البريد و د اللي ب ح ص ل عاده اهو كده اهو يبقى الجنس اللي عندنا الموجود من احيانا كل تلفريتين مثلا ب ذ ن من ضمنهم يعني اهو كده ممكن دول يوحد ايه ا البريد الزنا هتبقى طول ممكن تبقى طول ده المكانيزم اللي بيقولو لاجل الزنا دون التطور ه و ل ه ت الى ا ل ت ح ا ن ى التحول الى ا ت ح و ل الى ا ل ت ح و ا ل التحول ا ل التحول الى التحول الى ا ل ت ا ل ا ل ح و ك الى التحول الى ا ل و ل الى ا ل ح و ل الى ا ح و ل الى التحول الى التحول ا ل ح و ل الى التحول الى ا ت ح و ل ا ل ت ح و ل الى ا ن ت ح و ل الى ا ح و ل الى و ل ا ل التحول الى ا ل ت و ل ى ا ل و ل ا ل ا ل ح الى ح و الى ا ل ت ح و الى التحول ا ل ا ل ت ح ل ى ا ل ت و ل الى ا و ل ا ا ل ت ل الى ا ل ت و الى ا الى ل ا ل ا ل ح و ل ا ا ل ت ح الى ا ل ل ا ح و ل ا ا ل ت ح و الى ا ا ل ت ح الى ا ل ت ا ل و ل و ل ا ل ا ل ح و ا ل و ل ا و ل ا ل و ل ا ا ل ا ت و ل و ل ا ل ا ل ت الى ا ل ت ح و الى ل ت الى ل ت ر و ا ل كل برين ما ت و ص ل للسيطس في ا ب ر ن تبقى المطار السلطه في المطار ا ل ا ل ط ه في المطار واحدة كروماتيك ل ي ي بدأت ان احنا ا السلطه احنا في ر المطار ا ل السلطه ا حاجة دي و غامورج في المطار السلطه م ا لو ت ت ك عايزه تنفت ي معاكة و ز ي ز وسماوكه ا ل ل ك ي ن شعب لا ماجيش ن عايزه ه تنفت وبيز وسماوكه عايشه كمان عطبي, حياتي عطبي. ولكن يجب ان ت ت ك ل م و ا ان تكونوا قد ا ن ا ل و ا من اجل ان تكونوا ع ق ل ا هو بس م و ا من اجل ان تكونوا قد ا ف ض ل و ك يعني لان تمشيش الضرب و يعني ا ل الاول ضرب كيلو الشرق ضرب هنا كيلو خمسه البرين و كيلو لأ الضغط طبع فوس مش كيلو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 ولكن في المسجد ع الاول يجب ان يكون هناك اشياء مختلفه لانه يجب ان ل يكون هناك ا ي ش ي ه ا ي و م خ ت ل ف ا لانه ي إذمه ان ل يكون هناك اشياء مختلفه وكانت ترى الرحله ك ت م ت ع بالعربيات المتوسطه التي تتمتع بالعربيات المتوسطه التي تتمتع بالعربيات المتوسطه التي تتمتع بالعربيات ن ل م ت و س ط ه التي تتمتع بالعربيات المتوسطه التي تتمتع بالعربيات المتوسطه التي تتمتع بالعربيات المتوسطه التي تتمتع ب ا ل ع ر ب ا ت ا ل م ت و س ن ه التي تتمتع بالعربيات ا ل م ت و خ ط ه هل يمكنك ان تكون عبر الموت م الموت م م ن ا تكون عبر الموت ممكن ان تكون ع ب م و ت ممكن ان ت و ن عبر ا ل م ت ممكن ان تكون عبر ا ل م ت ممكن ان ت ك و ب ر الموت ممكن ان ت ك ر ا م و ت ممكن ان ت و ن ع ر الموت ممكن ان ت ر الموت م م ن ان تكون ع ر ا ل م ت ممكن ك و ن ب ر الموت م م ن ان تكون ع ب ا م و ت م ك ن ان تكون عبر الموت م م ت ك ر ا ل م و ان ت و ن عبر الموت م م ان ت ك و عبر الموت ممكن ان ت ك و عبر الموت ممكن ا تكون عبر الموت ممكن ان ت و عبر الموت ممكنكن ان و ك و ن عبر الموت م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م اذا اردت ا ح تكون لديك اردت ان تكون لديك اردت ان ت ك و ل ي ك اردت ان تكون ت د اردت ان تكون لديك اردت ان تكون لديك اردت ان تكون ل ي اردت ان ك و ن لديك اردت ان تكون ل ي ب اردت ان تكون ل ي ك اردت ان ت و ن لديك اردت ان تكون ل د ك ا ر ن و ن ل د ي ر ان تكون ل د ك اردت ان تكون لديك اردت ان ت و ن ل س ك اردت ان تكون لديك اردت ان تكون لديك اردت ان ت م و ن لديك اردت ان تكون ل ي ك اردت ان تكون لديك اردت ان تكون لديك ا ر ان ان ت ك ل ي ك د هاي ب الطفل نيكروس مول شرنكن ا كاسول دائم يا سيروسكينة هايزن العطر كسول النورمال ا ل ا ل ت ب ا ع ي ت ب ق ي سن عشان فيك اما اطاحه تبقى بيتا تخيل اما اطاحه تبقى ايه مفروحه تجاه يضيعها مع طاحه تبقى ايه كولاتد وين ايه كولاتد وين فا بعد كده دي مفروض انها وايتش او يلوش وايت الاسس كيروتج دي مفروض انها تبقى ا د ه ب ل و ر ة لقد اردت ان تكون مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر إ مجرد م ج ل د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر ي مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م بقى مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد ي ج ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجر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 ف ا ع ن ي ا ببله يعني ل د ي ا كنكاشن كمبريشن ل و ا ي ب و ن ع ي لو كان عشر ا ينحفوه ايام الأفضل قلناه برضه خبر الميديا أ و ن ك ش ن كمبريشن سريبا تريشن تريشن الكونديشن برين فيها برين. برين كل ممكن يكون كومن يوزن بسبب كومن يوزن بسبب كومن ي يوزن بسبب كومن يوزن بسبب كومن ر يوزن بسبب كومن يوزن بسبب ك ل م ن يوزن بسبب كومن يوزن ب س ب ا كومن ي و ي ن ب س ب ا كومن يوزن ب س ب ل كومن يوزن بسبب كومن يوزن بسبب ا و م ن يوزن بسبب كومن يوزن بسبب كومن ولكن في م ا ن اخر فتره خمسين عشان ن ق و هو غالبا هو ده قوقل يبقى ق و ك ل ناحيه و ا ح د ة بس غالبا اي حاجه فرقه ي ما هو جاستون يا ابلاس نعم يبقى التاجر ممكن ياخد اي ه مجال ا و ك ر ي ش ممكن جلونز في اشيز وما ممكن يقولوا اسدك هو ماشي زي ولا واحد ا ف ل ي س ت ك ن ي ض ا ي ن في اشيز البوتر لو ده افلاستك عتاك ت ل ش ا ر وشارع ي واحده وطينا ومجال مجال هي مجال او دارتك ح ت اول ا ي ء ي ق و ع ل ه ان ت ت م و ر ج ص ب ا ر ت م ت ع بالتمتع ب ا ل ب ت م ت ر ب ا ل و ل م ا ت ع ب ا ل ت م هو ع بالتمتع بالتمتع ب ا ل ت م ي ع ن ي و بالتمتع ب ا ل ت م و ع ن د ه ا ن ت م ت ي بالتمتع بالتمتع ر و بالتمتع بالتمتع بالتمتع بالتمتع ي بالتمتع بالتمتع ب ا ل ي م ت ع بالتمتع بالتمتع بالتمتع لقد اردت ا و ن مسؤوليه لانه ي م ا ت ك ن ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م ي ه م ل ي ه م س ؤ و ل ي مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه و ل ي م ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي س ؤ و ل ي ه م س و ل ي ه س ؤ و ي ه مسؤوليه م س ي و ل ي ل ي ي و ل ي ه ي و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه ي ه م س م س ل ي ه س م س ؤ و ل ه م س ؤ س ؤ و ل س ؤ س ؤ و ل ل و ل ي ه ي ه و ل ي ه س م س س ؤ لانه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ي ك ن هناك من ي م ك ان ي و من يمكن ان يكون ه ن ك من ي م ك ان يكون هناك م يمكن ان ك و ه ا ك ي ان يكون هناك ي م ك ان ي ك و ا ك من يمكن ان يكون هناك من ي ا ل ي ك هناك من يمكن ان ي ك ن ا ك من ي م ي ك و ا ك ي م ك ان يكون هناك من ي م ي ن ان ي ك و ا ك م ي م ك ان ي و ل هناك ي م ن ان ي ك و هناك من يمكن ان م ا ه و ن هناك من يمكن ان يكون ا ل من ي م ك ان ي م ان ي ك و ه ن ا ح د ي ف ر م ك ن ا ش يكون هناك ه ن ي م ان ي م ان ي هناك ي م ن ي م ك ا يكون ه ا ك من يمكن ان ي م ك ان ي م ك ت ل ن يكون ا ك م ف م ا ذ ا ل ك يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل س ا ي ت ت ع ل ح ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت د ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ا ر تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ان ه ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ن تتعلم ان ت و ل م ان تتعلم ن تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ب ن تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت وفي المدينه ت ت ط ل ي من المدينه فقط لانه ا ي ا كان ي س ي ع ن يستطيع ان ي س ت ط ا ع ان يستطيع ان ي ه ب ط ي ع ا ل يستطيع ان ي س ت و ي ع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان ي ه ت ط ي ع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ن يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ن ي س ت و ي ع ان يستطيع ان ي س ت ي ع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان ي س ت ي ع ان ان ي ت ط ان ان ي س و ط ي ع ان ان ان ي س ت بين ا بول ي الموضوع ايه وجود المدينه ر ط ر وجود المدينه ل ي فرقه ع و ر ه و د المدينه ل ن س هي م س ر وجود ا ل س س حالة ربطانية م و د ه س م و ي د ه ل وجود من ا ا ل ه يبقى المدينه و ن ب لو من لو في اجل بس موسى يجلس وجلس تفرج على قطره تقول ده ان لو فكرت من ا ل جنيه بقى كم ن تلاته لو كم ك ن ي ت يبقى اردوسنا النورجي encouragement... في نور ا سجن ن و م ب ا يطلق س ويعطوك ويعطوك د ويعطوك ويعطوك ويعطوك ويعطوك ويعطوك ويعطوك و ي ا ل ع م م ك ويعطوك ل ن اقبل ويعطوك ويعطوك و ي الشر ا ل ن ع م م ك و ي ع ط و ي ف ويعطوك ويعطوك لماذا لو كانت ترد او كومنتي او قط يعني كل انواع الاسكال فرنسا يمين ا ك و م ه وليد اندرس هاي اقل كوماتوز يبغى يمشي ساعتها و ل ي ق د ر يتكلم اثناء الكومه دي يقدر يمشي ويكلم ت ممكن يتكلم انت لو انت ع ن د ه هنا、فيه? في افشل يبقى كان كوماتوز و بعدين فاي يبغى يمشي الانترنت ا ل ا ودي ت ع ط ي ا حد ع ن د ي يقولي ايه او ا ن ج ل اوبنت فرنت ا اللوك لقيت فرنسا ا l ل و ب هنا فيه جوكد ايريا خ د ت و في ت ز ي و ج جوكد ايريا وخدته فين قفلتش كده لو عندو ض ر ب ة هنا عملت ل فرنسا اللوب افتت ب ل ج و ك د ايريا يخالق افيدوا يعني ي لا ما يفهمش وكلامه غير مفهوم ولكن يجب ي ان بطن يكون ق و ل في المسجد كانت ا ه ايوه ا ل ا ي ر ى ولكن يكون في ا ل م هو العفل وفوع. العفل وفوع ما <تصفيق> <تصفيق> هو ك د الاخرى اصمعها مالا الاصل مفيش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 طيب فقالوا يعني. يعني <تصفيق> لي ما اقول صحابي انا ا ن ه م ت شيئا ممكن يكون م س ت ح ا ل ان ي م و ن مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان ي ك و ا مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون مستحيل ان يكون م ا ل ح ي ل ان يكون مستحيل ان يكون هو موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي ن موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه ك ر وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع الامويه وهي موضوع ا ل ا م و ي ل وهي م و ض ه ع الامويه و د ي ن ا ح ب ان ت ي ن و ن هناك ل ا ق ه بالتعبير ب ا ل ت ع ب ي ر و ل ت ع ب ي ر والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير و ا ي ت ع ب ي ر والتعبير ي ا ل ت ع ب ي ر والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير والتعبير و ا ل ت ع ن ي ر والتعبير والتعبير و ا ل ت ع ت ي ر و ا ل ت ع ب ي ك و ا ل ت ا ب ي ر و ا ل د ع ب ي ر والتعبير و ا ل ت ي ب ي ر والتعبير والتعبير و ا ل ت ع ف ي ر و ا ل ت ع ب ي ن والتعبير もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e r 一度、もう一度、もう一度、もう一のもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 私は知らない人は知らない人は知らない人は知らない人は知らいは知らいは知らいはいは知いは知らいは知らいは知らいは知らいは知らいは知らいは知らいは知らいはないは知らいは知らいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい ل ا ن يمكن ان ي و ن لدينا مستوى ا ل ي ع ا ت لدينا م ت ب ي المعتقدات لدينا ت و ى المعتقدات لدينا مستوى المعتقدات لدينا م س و ى المعتقدات لدينا م س ت ا م ع ت د ا ت ل ي ن ا مستوى المعتقدات ل د ي ا مستوى ا ل ت و م ا ت ي ك ا م ت و ى ا م ت ق د ا ت ل د ي ي ا م س ت ي ى ا ل ي ع ت ق د ا د ي ن ا م س ت ا ى المعتقدات ي ن ا مستوى المعتقدات ل د ي ا مستوى ا ح م ع ت ق د ا ت لدينا م س و ى ل ح ي ن ا مستويه ل ي ن ا ت و ي ه لدينا مستويه ل ن ا م س ت و ه لدينا مستويه ل ي ن ا مستويه ل ي ن مستويه ل ي ن ا م س ت و م ا لدينا م س ت ي ه د ي ن ا مستونا م م م م م م م م م م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 ايه <تصفيق> ومتستعمل ا ي الكتله س ي ا بتاعتي ل ايه انا بقى قالو يقولي كل ايه م ا ع ل ك ا ل ك ه بتاعتي ر ز ن ي ايه انا ل م ر بقى ي و ل قالو ل ن يقولي و م ايه الكتله بتاعتي ي ورق ايه الكتله بتاعتي يبقى ايه ل ك الفكره بتاعتى من و و الرسم م ن دا هو ه ايه ن ع موجود كفر راهمش ايه ايه سي هش كفر ايه, ايه. تي أو. بقى ت ي ن كفر ي ه اهو ا ي ل ا ص ع ن د ي ا ى فى المنظر ه باية اليوت مثلا ده ا ي هو اسمه ايه ا كفر فويلس لحات انا بجري ماعملتش ح ا ج ة ل د ف ع انا ايهاب ماعملتش ح ا ج ة عملت بويلينج للات t ي ال مع ا ل Bright Copper f o i l ل ل م د ة ربع ساعه ة يا、حمد. لمده اد ايه ي ق و ل فيه زرنيخ يترسم على c o p كبر فويل زرنيخ ففرصه لضغط مشنقه يا بدوما ده مشنقه زرنيخه يا خط ل impurities! الى الحالى او و اذا كفر هتمني افتر ب ي اغلي ك ر ف تاني هتمي ربع س ا ع ة ل غ ا ي ة ما احط ايه ل د ي مديليه او بقايا كوبايه الشاي و ح ط ه ا هنا و ا خ ل ي تاني ل م د ة الف ايه نص س ا ع ة لو في متر ممكن يحصل له ايه بقى د ي ب و ز ت على الايه على الكوبر ف و ي د ميقاش ب لونها الحادي بقتلنا ممكن يبقى تبوزت لونه إ ي أي ه قالك والله ممكن يبقى معباني كتير ج ر ي على طول ده يقولك يبقى ارزينك تو بلاس مدري اماونت ممكن يبقى على كفر فويل يبقى لون فويل لونه كفر فويل يبقى اسود يبقى حاجه من ح ق ي ن يكون ارزينك لكن بيك إ ي ه big a m o u n ب ي ع ن ي م ث ل ا و ن bi يعني بيزنس طب ممكن يبقى على كفر فويل يكون mirror like يعني زي المرايه بيلمع ممكن يكون ا g أ و ممكن يكون AG ممكن يكون تبوزت على كفر فويل يكون ف ا ي و ل ا فايل الفياتي اللي بالك ممكن يكون انسيموني ويتن ل ا التن اللي هو القصدير اجي اللي هو السكه الفرطه والايجي اللي هو طبعا ا ل م ر المفروض يوارع ك ل سهله حاضر و يبقى、لأول. غالية الاول الاول ربع、ساعة. وبعد <تصفيق> ايه خطت نص نص حصل للتجم ودي لايك كايك كده اسمها Sublimation Tube انبوب التسامي اسمها صبلي ميشن ايه Sublimation Tube احط الكفر بوينز هنا اللي هي عليها مفروض ايه عليها Deposit صح انا غسيل ر ف ل ت ه ا وعيش زيك لونها ا س لا لونها اسم برضو ديبوزت عم دي خلاص ميه مش لازم تغسلها خدها ونشفها ي ب ق ص وعليها Deposit بقى لونها اشي ت م ف ل ا احطها هنا واسخم بقى صح يحصل معنى كده ايه يعني دون المرور بالحاله سائلة اضرز سبلينيشن سبلاين على مش موجودة خدك الكامرة دون و طويب يبقى ايه زخان داناها صنبت وتيجى فارتو س ا ع ة ويحصل ا كوندنسيشن احطها ت م ل م ي ك ر و س ك و ب س ه ل ا س ه ل ا سهلا ايه اذا بقى بقى انبال حسن هل على المايكروسكوب ارزينيك كان <تصفيق> <تصفيق> ه اختي ان تدرى ايه هيدرال كريستال يعني اشكال ه ن د س ي ة ر ب ا ع ي ة و ث م ا ن ي ة ه اختي ع ن ي ت م ا ن ي ة وتدرى اربعه في أشكال زي ازازه ل المكسر خلي بالك زي ازازه زي م ر س و م ة عندكم ه ن ا ارزينك ي او كان طيب خفر بزمس does not sublime عاوز ي ي هكي does sublime انه م يحصلوا سبليميشن ت ر ج ع ا ي ه ت ا ي ه ت ط ب اسود ا ل د ف و س ي مكنش ا اسود كان زي الملايا ممكن يكون مركري او ايه قولنا سيلفر افرق ازاي ب ر ض و بالسبليميشن خلي بال المركري اما ت د خ ن يحصلوا سبليميشن اشوف حد دي عند الميكروسكوب يبقى بلاك بولس ك و ه صودا كده عند الميكروسكوب, الميكروسكوب يبقى انا اول ما ي ج ي في ا ل ح م ل او ي ج ي ب ي عمدنا ل من حاله عاريه اهتمامات او يجيبك الشبكه جنبك الميكروسكوب カブラウ can silver does not s u p p l ス it, it does not supply it, but it is not g o o い طب لو كانت ا ل ب و ز ي ت و ن ا ف ي ر و ممكن يبقى ا ن ت ي م و ن ي اور تين هفرق ازاي برضه مستبدميشن احطهم و هنا احط الفويلز وسخم الانتيموني سبلايم و ا ي ه داز نوت س ب ل ا ي ن موجود على يبقى خلي بالك التلاته ا ن و موجود ع ى اللى احنا ل التلاتة هندرسهم بعد كده الارزينيك مخدناهوش لسه والميركري والانتيموني ي و بيعلقناهم ل ا دول ه سابليميشن أو سابلايم والتلاتة ن اللي اهم بالك هو والسيلبر يعني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 ا ن ت لو كان ارزنك ايه خلي بالك ارزنك ن ا ل كمتلين؟ ايه ل <تصفيق> <فهمنا؟ تصفيق> المفروض م ف و خلي بالك ارزنك ل أ و ج ا لما ا ا ن ي بطي ك تفسك ده دول برد هم ل ر ك ايه ن زمان ا ل ل تعالج ا وشتراوس تتغوبهم أورزين و بقى خلي ا ا ر ل بالك ع م ل و ل الفنانين ي قاعدهم ده ل سيفلس ه م ارزنك ل ل و ا ا ا و ايه ل أ و ر ج ا ن ك ميركوريا كانش كانش ما زمان مثلا ما في بالسيفلس علاج سنة بديل بالسليونتر وحاجات ا لان م بيدي الزمان أ ر ا ن ي بيدي الارجانك و ل أ ي أرزينيك ودي بتنوت اللي مكوريان السيفس ل ت ي ب و والارجانك ي ن م نفسه ايه؟ براسمة ارزينك مضمون دا لنا ا لي ع فاشتغل ل و ف ميان سيمان فانا ب عشرين عينه حتى لاني ل از مش لفلورنس اكيد ليه يا عم ميه بالميه اللي هو عندي ميكروسكوب ا اللي هو ميكروسكوب ا قالك علي الاقل تلاقي سبرم واحد بس ولازم ا الليك عارف عارفوا عارفو الباضي عارفو ن ت ف يكون ه في و كومبيت ل اللي ا د ا و ل ك ن ا نحن نحن نحن نحن نحن ك و ا ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن و ن نحن ن ح و نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن م ي ن نحن نحن نحن نحن ل ا ن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ل نحن ن ح و نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ن ل ن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح I separate A, separate heads. t h y look like broken cells or disintegrated cells under microscope. We separate tails, the fiber. Are you okay w i t the man? We separate tails, the A and the Z. So I was the A fibers under microscope. Now the man I used to be, and I mean I feel like it. If I call my hand, let's play at least one complete A sperm. Complete of head, neck, body and tail. Separate heads and separate tails are no p r o o f スプーン وده موجود من ضمن حده ب ر و س ت ا ت ي يعني يقولك ده جلوس بروستاتيك ايه سكريشن طبعا موجود حلقتين ا هيسكريشن معين يعني ق و ل ك مثلا م ث ل ت و ن ي ه لغايه تلات الاف ك ا ي كينغ ارمسترونغ ي و ن ي ت ه ت خ ت ا ر كلمه في ا ل ل ك ا ء حوضها ك ن كان الكنسل ف ي وسط خ ا ا ك ف ي ة مش مهم ك ف ا ي ة عليها كلمه ة غأنا و تغيرنا ايه لو ا د و س ت و ل مك يبقى ا ل ع ي و ن ة دي اشوف فيها اسفل ا ل ف و س ف ت ي س مستوى معين اسفل ا ل ف س م ا ت ي س لكن لو ريت الليزر من, ليبل. ليبل من 3 ل ث م ئ ه ثلاثه فعلا يبقى غالبا ما عمل ده هو السين ولو ده ارثه ج ت ا دي و معيشه مالي سهله طب لسه ي بقى عايزه ا ل س ي م ده انسان ولا ارسيم ده بتعكلم ولا ا ن ي م ي طبعا انا عارف شكل الهيمن س ب ر والحيوان كلها ليها سبرز م خ ت ل ف ة كل حيوان لي شكله اليومان سبيرز معين طبعا أنا عارف انا ده من الشيط سبرز م ا ا ل س ي ن ايه تتفكرين في اللي شكله ر ة ايه نفس ف الشيء ن العيين نفسها ا اخذ ايه ع طبعا و ي ط ل ل ت ي يعني فيها ن الانتشن ايه هو يجب معين ا احط سيرن ل حصل مع ا ل ت الهيمن يبقى, يبقى ا ده ايه هيامان حصل مع ا ر ا ت ي ا ن ا ي م ي ل يبقى ا ده ايه هيا اسمها ايه اللي هو بسيطين تست تدينت ذات يشبها فعلا ذكاء يوم م ن ايلا من كده بقى ع ولا لا ى ل السيمين س ي ي م بتعمين ن ده بالذات انتعلم بقى انطريق جروب السيرفز او عندك عندك الامباسيز ايه السيمنه ن في ا والسوات وكل اللي بسيكريشن في من, يبقى من ده بتاعتي اذا كنت انا كنت سيكريتور سيكريتور يعني سيكريتور ايه اقلت البلغ الحواليكة جروب من الس... من, من السيمن خمسه وسبعين في الميه من الناس ايوه تمام لو بيسموه اس ايه خذطف وخمسه وعشرين في الميه من الناس بيسموه ايه عبد المنس ده ا ل س ي كريفر او اس ي ايه ن بي ن س ب ق ى فلان تم اه ح ا ج ة ان خلصنا ل س ي ن ه كده يبقى ن المقدار ب ا ع ا ل س ي ن م ا ه س ن الموجود فيه علي ج في في ي و ل و ك ه ا ز وعلى هدومها و ن ف ت خ د م ه ا وقلنا اتنين ا ر ب ع ة سيسيه او امتثال خمسه سيسيه يلغوا شويه تدريب يلعب حوايه سليوشن دي ا كاراتريستيك ايه ايه نجد في نسبت. بعد ي كده عندك ي مفرمتري اللي هو واحد بقت اللي هو ايه ميكروسكوب ا لو الاسيت الانزايك اعمل له مايكروسكوب اشوف وده دونس كونسنتراشن عيون وانا ما ممكن خستاتي خستاتي ايه انسيرت ان ايه اشي ايون وانا فيش يديني سيكريشن بعد بسكتين واخر كده اصير حاجة نحن